واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه مِنَ السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من يَضْرُّ تَرْوِي نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا